Abibi, jälmaanä elämäni, fiik, omri kulu, mä isävis, ti كل مرة توصل للحتة دي في الألبوم عندك نص دقيقة بتاعتك أشكر ربنا على صفة من صفاته كل مرة حاجة مختلفة هيحب يسمعك هو بيحب يسمع